هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رشول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون